إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين قَد خَلَقََإِسَانَ فيِي أَحسَن تَقُم ثَُّ رَدَدَنَ أَسفَلَ سَافلين إِلاا الذي نَ مَنْهُ وَمِن الصَّانِحاتِ فَلَ فَلَم أَجُر الن مَنُّون فمَا يُكَذِبُكَ بعد بِالدينين بسم علق کل وربك ایکسمی الذي علم بالقلم علم سلکو ما لم يعلم 129. كلا إن الإنسان ليطغى 120. أرآه استغنى 121. إن إلى ربك الرجعى 122. الذي ينهى عبدا إذا صلى 123. أرأيت إن كان على الهدى 124. أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفع بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدعوا ناديه سندعوا الزبانية كلا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَاسْجُدُوا وَقَرِّبُوا بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شهر لَ الزَّلُ الْمَلَا إنِنْكَ تُورووحُ فيِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِن كُلِّ أَمُ سَلَِيَا حََّامَ طَلَفَجرْ بِسمْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحيِيم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 جَزَاؤُ مَن جَرَّبَهُم جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَن خَشِيَ رَبَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا يَوْمَا تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاةً لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرْوَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرْوَةٍ شَرًّا يَرَهُ بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا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 وحصل ما في الصدور إن ربا بهم يومئذ لخبير